بل تسرون الحياه الدنيا والان خير وافقا انها هذا في صوحوا في الاولى صوحوا اذاهي ما بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاك حديث وجوب يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى tanpa Mm hmm. وَأَوَمْ مَنظُورٌ وَأَنَمَ يُمَصَّفًا وَذَرًا فِيمَا ذُسُسًا وإلى السماء كيف وفعت وإلى الجبال كيف مصبت وإلى الأرض كيف سطحت فأكر إنما أنت مذكر لفت عليهم